الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنَابِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنَابِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب بيانا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Innallah yamur biladl wal Ihsan wa itaidil Qurba, wyanhaanil Fashshah wal Munkar wal Bawiy. Innallah yamur biladl wal Ihsan يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ عادتم كيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون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 لا تسالن عما كنتم ولا تسالن عما كنتم تعملون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 اللَّهِ نَاظِرٌ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سُلْطَانُهُ على الذين يتولّونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية ما كان آية وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ وَإِذَا بَنَّ بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم أنهم في الآخرة الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم إن ربك للذين هاجروا بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد هذا غفور رحيم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي هَارِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي هَارِزْقُهَا رَغْدًا فكفرت فكفرت بان الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ منهم فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا لما تصف ألسنةكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.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 إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيف وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيف وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكراً لِأَنْوَمِه شاكراً لِأَنْوَمِه أجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين.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 ثم أوحينا إليك أن تبعم لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا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 ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبت فعاقبوا بمثل ما عوقبت وإن عاقبت فعاقبوا بمثل ما عوقبت